أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم قل اوحي إ ل ي أ ن ه استمع نفر من الجن فقالوا إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أ ح د ا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 حرسا شديدا وشهبا و أ ن ا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع ا ل آ ن يجد له شهابا رصدا و أ ن ا لا ندري اشر أ ر ي د بمن في ا ل أ ر ض أ م أ ر ا د بهم ربهم رشدا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 و َ أ َ ن َ ا لما ََّ سمعنا ََِْ الهدى َُْ امنا ََّ به ِِ فمن ََ يؤمن ُِْ بربه َِِِّ فلا ََ يخاف ََُ بخسا َ ولا ََ رهقا ََ و َ أ َ ن َ ا منا ِ المسلمون َُُِْْ ومنا َِ ا ل ْ ق َ ا س ُ و ن َ فمن ََْ أ َ س ْ ل َ م َ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ تحروا ََ رشدا ًََ و َ أ َ م َّ ا ا ل ْ ق َ ا س ُ و ن َ فكانوا ََُ لجهنم ََََِّ حطبا ًََ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 ليعلم أ ن قد أ ب ل غ و ا رسالات ربهم و أ ح ا ط بما لديهم و أ ح ص ى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا المزمل قم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و انقص منه قليلا أ و زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا إ ن ن ا ش ئ ة الليل هي أ ش د و ط أ ا و أ ق و ى م قيلا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 و و ل ن ا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ف أ خ ذ ن ا ه أ خ ذ ا وبيلا فكيف تتقون إ ن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه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 واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم وَرَبَّكَ فَكَبِّذُ وَثِيَابَكَ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِذُ تَسْتَكْثِرُ الرحمن الرحيم يا أيها الْمُدَّثِّرُ قُمْ فأنذر وربك فكبر فهجر تَمْنُنْ الله يَا أَيُّهَا وَالْرُّجِزَ وَلَا فَطَهِّذُ فَهْجُرُ فَأَنْذِرُ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 ثم يطمع أ ن أ ز ي د كلا إ ن ه كان لاياتنا عنيدا س أ ر ه ق ه صعودا إ ن ه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر كيف ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أ د ب ر واستكبر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 وما جعلنا اصحاب النار إ ل ا ملائكه وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إ ل ا ف ت ن ة للذين كفروا ليستيقن الذين أ و ت و ا الكتاب ويزداد الذين, آمنوا إيمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين أ و ت و ا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون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 كلا بل لا يخافون ا ل آ خ ر ة كلا إ ن ه ت ذ ك ر ة فمن شاء ذكره وما يذكرون إ ل ا أ ن يشاء الله هو أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة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 أ َ ي َ ح ْ س َ ب ُ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ ان يترك ََُ سدى ََُ ل َ م ْ يك َُ ن ط ُ ف َ ة ً من مني َِ يمنى َْ ثم َُّ كان ََ ع َ ل َ ق َ ة ً فخلق ََََ فسوى َََ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بسم الله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 حبه م س ك ي ن و ي ي ت س و أ س ي ر ا إ ن م ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ن اسماء الله الحسنى نخاف موسوعه ن ربنا ي النابلسي للعلوم ي و ل ق ا ه م نظرة و س ر و ر ا و ج ز ا ه م ب م ا ص ب ر و ا جنة وحريرا متكئين وحريرا ف ي ه الحسنى ع ى ا ل ولما ك ا ن ف ي ه ا ي ض ل و ل ا ز م ه ر ي ر ا و د ا ن ي ة ع ل ي ه م ظ ل ا ل ه ا وذللت ق ط و ف ه ا ت ذ ل ي ل ا و ي ط ا ف ع ل ي ه م بشرى ن ي ا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 ع ل ي ه م ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا, وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره ة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا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 إ ن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله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 والمرسلات عرفا ف ا ل ع ا ص ف ا ت عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا ف ا ل م ل ق ي ا ت ذكرا عذرا أ و نذرا إ ن م ا توعدون لواقع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 ثم نتبعهم ا ل آ خ ر ي ن كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين أ ل م ن خ ل ق ك م من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إ ل ى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاه احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات و أ س ق ي ن ا ك م ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إ ل ى ما كنتم به تكذبون